عيناك عيناك نهر احزاني عيناك كنهر احزاني نهر الموشيقه حملالي لوراء وراء الاجمال نهر الموشيقه قد ضاع سيدتي ثم ضاعالي الدمع الاسود فوقهما الدمع الاسود فوقهما يتساقط انغامه بياني عينارك وتبغي وكحول والقدح العاشر اعمالي وانا في المقعد محترق نيراني تاكل نيراني اقول احبك يا قمري آهن لو كان بامكاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحضانك شوفوني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان ومصير الأسفار حطمني حطم في صدري إيماني هل ارحل عنك وقصتنا احلى من عوده نيسان احلى من زهره جاردينيا في عتمه شعر اسباني اقول احبك يا قمري آه لو كان بامكاني فانا انسان بفخود لا اعرف في الارض مكاني ضيعني دربي ضيعني اسمي ضيعني عنواني تاريخي تاريخي ما لي تاريخ اني نسيان نسياني اني مرشاه لا ترشو جرح بملامحي انثاني ماذا اعطيك ماذا اعطيكي اجيبيني قلقي الحادي غثياني ماذا اعطيكي شيوا قدر يرقص فيك في كف الشيطان انا الف احبك انا الف احبك فابتعدي عني عن نار ودخان فانا لا املك في الدنيا الا عينيتي واحده